بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وقائدين المسلمين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مش حاجه حتى بيقول يا هند فين الناس اين باقي بقيتكم ااا النهارده على فكره في عندنا توزيع كمان نشوف وفي جايبه كمان كتاب لمن تجيبوا عن سؤال مهم في المؤيد سيطالب خلال المحاضره هذا الكتاب هديه كتبت له الدكتور بحد يقدر يقول لي باختصار كده قولنا ينكو بسببار الماضي من غير جوايد ولا هدايا ولا حاجة اتصدرتك <تصفيق> احنا خلنا من الميلاد الى البعض وتحدثنا عن الميلاد والرهاصات المولى والأحداث التي مرت بالمدينة صلى الله عليه وسلم وما في قبيلة بني سعد عند مرتادي نعم عندما بيت بني سعد مكابي وحديث الشافعية ثم عودته إلى أمي كلما أردنا وصلوا إلى ثم عدموه اخلونه تصارع عليه ثم قصة البحر الواحد الذي تم فيها بأن هذا سيكون نبي هذه الأمة، ثم حرب الجبال، ثم حرب الكدول، ثم زواجهم من زينة سديدة، ثم آخر حاجة الدلائل على حب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أن هذا الحب يختص الله بربة عليه كل من يعني. هو في معية الله الرجال وكل من يفتح دابة أطاع والقرن بعض ذل ربنا إم إم إم يحمي بأن هو يحميه فلا فلا تزيلوا قدمه في معصية أو أن المعصية إلا تأسيم من ناحيتين ربنا يحميك من إنسى مثلاً إن الذين تقوا إذا مسهم صاروا من الشيطان إذا تكرروا في لهم بصير او انه يجي فاضل من ده خالص او انه خلاص خلاص او ان المعصيه اللي انت خلاص فيها وخلاص مثل الهواء هيقربك هنا هتقوم هنا في ايه دنيا مصر تحصل حاجه ايه بقى ربنا كده من من هذا الذنب او النعمه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرب من سن من اللي هو بقى سن ال40 قبلها بقى سنين حُبِّلَ <الله> إلينا الخلاء، حُبِّلَ <الله> إلينا <اللي> الخلاء. فكان يصعد إلى غار حراء وشوفت في تفتحن قصّت توعن بالخالد الأكبر والحقدة الثانية تلّع ساعة ونص عشان يوصل لهذا الجبل فوق غار حراء ساعة ونص وكان مشقة الجرعة ديّة والجبل الغار حراء نفسه حتى ديا أو ذو عبادتنا. تدل على المكابدة والمشقة الذي كان معنيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه كان يهر يهرع أو يخرج من هذه البلاد، بما فيها من وطنية، ما فيها من شد، وما فيها من تختل الأذلال، وما فيها من عقولية غير لا عزة ودار. ويدخل هذه المنطقة النائية حتى يعني يصبح بفطره في ملكوت السماوات وال earth كاننا نتحرف أن لهذا الكلام إله واحدا، ولست ما ليش نبوه ولسه ما أعرفش أنه هو اللي بيجي هذي الأمة، ولسه ما أعرفش أن ما لم يحدث بينه وبين الله عز وجل اتصال عن طريق وحي سما، ثمان لست كذا نقول معه. يتحمل، يتعبت، يخلو في عزلة في هذا المكان النائي البعيد عن الدنيا والبعيد عن شواغلها والبعيد عن وطنية والشرف. الى هذا المكان الليالي زواج العدد قدر قاعد ايام الليالي في رمضان وكان يأتي بالماء والطريق اللي هو الزئيل وأكله جابه ثم يرجع الى زوجته يتدور ثم يرجع الى هذا الغار يعني عزله يتفكر فيه ملكون السموات والعرض مستفاد من هذا ان الكتاب يحتاج. في هذه الحياة إلى العزال عم ما فيها من الشوارع. عارفين؟ عليكم السلام. عارفين مثلاً لو احنا إنسان في مشكلة، لو هو جوا المشكلة ما يعرفش شكله. إنت يعرف حل المشكلة. لما يطلع بره يبدأ يشوف كل إيش الوضع ايه والظروف ايه والحاجات المحيطة بالمشكلة ايه لما يقول ما أنا جوا المشكلة انا مش عارف حلها. زي مثل إنسان بيطلع يبص من فوق يطلع فوق إذا من فوق بقى فتح البيت يبص يشوف هي برش كل حاجة السورة الله ظهر أوضح السورة أوضح وأشمل وأكثر اتساعا إنما نقول مكان مش إبرش الغالب الدنيا مش غالب راعي الغنم مش غالب التبارب تعس مش غالب الدنيا كلها وهذا مش قادر يتبين حقائق أمور فهو صفر الله تبارك ما ل إلى العزلة الإنسان يحتاج إلى العزلة حتى ينققي ويصفي نفسه من الدنيا وشواغلها وشواغلها ويزداد قربا من الله عز وجل وليس أدل على ذلك مما نفعله نتعله في رمضاننا لإيه؟ من الاعتكاة ثم الله عز وجل الاعتكاة لماذا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى في رمضان نتدرج إيمانيا منذ بداية الشهر نبدأ في الطاعة وقلنا كما أرشلنا من قبل أن شهر رمضان يكون مركز تدريب بنركز في الصاعات كلها مع بعض بنقول الصيام 30 يوم غير رمضان بنقول لك يومين وخميس ولا 13 بعدين 15 انا يقول لك صوم بدل ثلاثه في الشهر لك صوم 30 في الش... 30 يوم متعشاره كله بنقول لك قيام الليل كل يوم مش يقول لك ساعتين ولا يقول لك ثمان ركعات و... وبنكثف الصاعاتك ليه كان في رمضان لو بالقران هتختل ما خدنا 200 او 3 بنكثف الصاعات بتيجي انت على يوم عشرين تبقى ايه زاد الايه زاد الجهد بتاعك وجت حموتك تنيجي في الاخر نقول لك لا خلاص بقى انت منعزل عن الدنيا وعن شواغل الدنيا وصفي قلبك وتعلق بالنوله ايه جل وعلا وانت تخرج من الدنيا وتدخل الى الله عز وجل تفضل بقى وتصبر تصدق بعد ذلك عبده ايه رب الدين زي المراسم بتاع الجثه المراسم اللي بيكتب المراسم بيعمل ايه في في صرع الجثه يقول لك ايه اشد من الاول يقدر شادل شادل شادل شادل شادل يجي عن نص السبق ثلاثة خلص الاسبق قوته ايه؟ تم تقيم تقيم تقيم تقيم واحد ثاني بقى ماشي من الاول باعتداد هادي لا يشدر بطيق ولا بستريح هذه هذه هذه. اول ما يجي ثلاثة الاسبق الروح الاخير روح شادل هو ده اللي يجد ايه؟ سبق كذلك الحال في رمضان التحلق بتاعنا هو الاعتكاف وكذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يتهيأ للظهور. الله هو لم لا يعلم هناك وح، أنه هناك وحيا ولا يعلم أنه نبي من ذي ولا يعلم شيء من هذا، ولكنهم يتحمس، رب العالمين يتحمس، ثم يتهيأ بعد ذلك. يعني بن أراد أن يتهيأ بعد ذلك التقبل جبرية. لما قرب نزول الوحي لا عليهم يعرف طبعا، أتفحى يرى الرؤيا الصادقة. فكانت الرؤيا التي يراها تتحقق مثل فلق الصبح يعني تشوف الرؤيا بالليل تصير حقيقة ايه؟ بالنهار مثل فلق الصبح الكلام ده كان قبل البعثه بتاعته بحوالي 6 أشهر في الكتاب ده الشيخ المحترم لك هذا تفسير قوله صلى الله عليه وسلم ان الرؤيا الصادقه جزء من 46 جزء من الايه من الروح يعني ايه الكلام ده قال لك مدة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كلها كم سنة؟ 23 23 13 في المسكة و 10 في المدينة هو أعج 6 شهور يرى الرؤيا الصادقة هو لسم عقش النبي بس في رحوات للنبوة اللي قدمت لها أن يرى الرؤية مثل متفلق الفرح فأدي 6 شهور والنبوة ثلاثة وعشرين يعني ستة شهور على ثلاثة وعشرين يبقى جزء من ستة واربعين جزء من إيه؟ من أنه هو لا تكتير هذا إيه؟ الحفظ وهكذا دبر الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعزه لحمل الأمانة في الكبرى وتغيير وجه الأرض وتعديل خط التاريخ إسلام دبر له هذه العزلة كما عشرنا قبل تكليفه بغسالة ينطلق في هذه العزلة مع روح الوجود الطليقة فيتدبر ما وراء هذا الوجود من غيب المثنون حتى يحين له موعد التعامل مع هذا الغيب عندما يأذن الله عز وجل. لما بلغ السنف أربعين سنة جاءه جبريل بالوحي. نزل يعني جبريل في شهر رمضان كان ام الوحي الوحيد ربنا عليه في القرآن إن أنزلناه إيه؟ <تصفيق> العلماء اختلفوا في, الما... في... في اليوم الذي نزل فيه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يميل أكثر العلماء إلى أن ذلك كان في يوم واحد وعشرين من رمضان السبع عشر مع أن كان عديد قوية وكثيرة قوي على أنها ليلة الخجر ليلة سبعين وعشرين وأقسم على ذلك عبد الله بن عبدال حقسم أنها ليلة سبعين وعشرين و و و و لكن تجميع اراء العلماء بتقول ان ليلة القدر كانت في العشر الاواخر من ايه من رمضان طب حلوه تعال نمسك حاجة حد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان اني ولدت يوم الاثنين فيه ولدت وفيه انزل علي فيه ولدت وفيه انزل علي ترى يوم الاثنين ونزل عليه الوحي يوم الايه هذه واحد. طيب متى كان الوحي سنة كان؟ كان سنة 610 في, شهر ماشي. رمضان اللي في سنة 610 في شهر اغسطس ماشي؟ رمضان في سنة 610 610 ميلادي رمضان اللي كان في هذه السنة يوم الاثنين اللي وقع فيه وقع في الايام التالية اما انه يوم سبعة او لا ستة, ستة. سبعة واربعتاشر ماشي او واحد وعشرين او تمانية عشر سبعة اربعتاشر واحد وعشرين تمانية وعشرين صح كده مضبطين ارش مضبطين احنا مضبطين طيب العشر الاواخر فيهم كم يوم هنا الوقتي لواحد وعشرين لا ثمانية وعشرين صح نعم؟ لا يوم يوم الاثنين اللي رسول قال فيه فيه وعده وفيه وفيه وفيه ولده وفيه عليه ل لوقع في اللحظة في يومه لسبعة إلى سبعة عشر إلى عندنا في الأواخر هنا في واحد وعشرين في ثمانية نحن نقول لهم لك ما تنعم كده 7 14 أخرى إذا معنا واحد عشرين ومعنا ثمانية عشرين فإذا الوسر فيهم أنه واحد عشرين فإذا تقرب العلماء وكذلك أشار إلى ذلك الشيخ المبارك فوري في كتاب رحية المختوم أن هذا اليوم وأقرب الأيام ليوم نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم واحد وعشرين رمضان وقلنا بالنسبة للميلاد الآن كان 310 من, من الميلاد سيدة عائشة بتروي ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم فتقول أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي هو رؤيا الصالحة قلناها فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل أيه ثم حُبِّب عليه الخلاء لنا وكان يخلو غار حراء فيتحمل ألا يلي دواج العدد ويتزوّد لذلك ثم جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك الذي هو مين؟ آه قال له إيه؟ إقرأ فقال ما أنا بقارش لماذا؟ لأن أمة العرب كانت أمة مين؟ أمي لا يقرأون ولا يتبخذون تعالى هو الذي بعث في الأمين رسل منهم يدل عليهم آياته ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمة فأخذني فغطني غطى بعاني هذا موجوداً م ثلاث مرات اقرأ ما أنا بقارئ اقرأ ما بقارئ ثم في الثالثة سأله وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأسرم آيات من سورة العالم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بآذ زوجه يرتجف. وقال لها زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه فقالت له الرب فقال لخديجة ما لهم تعرف اللي حصل هو لا يعلم ما الذي حدث وأخبرها الخبر قال حصل كذا وقال ملك الملك حضرني اقرأ ما أنا بقارق كل دا ما يعرفش، يعني يعرفش أي حاجة ولا أعرف أنه النبي ولا أعرف أن هذا هو ملك، ولا هذا أن هذا هو جبريل، ولا أنه مرسل من الله، كل دا ما يعرفوش. فقالت له خديجة: اللهم لقد خشيت على نفسي، أنا خائف يكون مستني سني الشيطان، إما أن يكون سائف، أو من سني سحر أو أصابني الجنون. وصلى الله عليه وسلم قال: ما كان عبد علي من ساحر أو مجنون، قلت أنا إذا حصل لي سحر أو أي حد ما كان فقط في التفكير. كل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كي بشريته كل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم فيه إيه بشريته ليس لم يرسل إليه لم لم يأتي الأمر ربناي لأنك نبي أمة دي. كل رشة بشر عاد تقول تقول له إيه خديجة بقى ده الشاهد مهم معانا تقول له لك. والله لا يخزيك الله أبدا ما تخافش ربنا عمره ما عليه ما حيؤذيك ولا حيضيمك ولا حيعدلبك ولا حيسبب لك أي أذى أو سوء. طب ليه لي الكلام كلام ده ليه؟ إنك لا تصل الرحمة وتحمل الكل وتكتب المعذوب وتقر الضيف وتعين على نوايب الحق شوفوا الجمال وهذه العظمة من هذه الزوجة زوجة تقف بجوار زوجها. تقول له ما تخافش ما تخافش والله لا يخذيك الله عز وجل لي لأنك مرون ذو خلق إيه عظيم وخلق حسن طالما أنت ذو طالما أنت ذو خلق حسن لن يصيبك الله عز وجل واحد يقول لي الله هي إذا خديك تعرف الله طبعا تعرف الله قلنا في المحاضرة الثالثة أن العرب كانوا يعلمون مون أن لهذا الكلم خالقا ولكنهم ك كانوا يشركون معه إيه غيره. قال ليه هذا من الأصناع. لماذا تشريكوا الأصناع قال لك لا عشان تقربنا من ربنا. وذلك بسبب وصلشة الشيطان له. تحوض عليهم الشيطان والسلام ذكر الله. فهي عرفة أن هناك إلها. والله لا يخضيك الله أبدا. إنك لا تصد الرحم. وتحمل الكل. يعني الإنسان الكليل أنت بتساعده وتحمل عليه. وتفصل المعلومة اللي مش لايه حاجة يكلها بتدديله منه وتشتغل وتدديله وتفرض ضيف وتعينه على نواتب الحال الشهد بتاعنا أن الإنسان بطرح سواء أكان مسلمة أو غير مسلم دولة الناس كانوا في الجاهلين الجاهلين يعني يقدرون الأخلاق السليلة والصالحة في كل زمان وفي كل مكان. والإكلام كما قلت وكرر جاء ليدعم هذه الأخلاق، ثم ليزيد عليها أخلاق أخرى وي وإيه وينكر الأخلاق الفاسدة التي كانت في المجتمعات الجاهلية. يبقى لما يكون إنسان ذو خلق حسن، يبقى من الطبيعي جدا إنما يحصلوش أي إيه اي سوء او اي انا لا اخلاق الكويت حتى قبل الاسلام والدين الاسلام جاء ليؤكد هذه اخلاق قال صلى الله عليه وسلم اننا بعيدته ايه لأثمن مكان يبقى باسلام من الخلق ونحن نؤكد على هذه الحق خدته بقى راح اديه على مين ورقة بنا يفدي رب لها ايه ابن عمى وكان رجلا ايه نصراني قال اسلوب وكان يكتب الكتاب العبراني عن لغة العبرانية فيكتب من الإنجيل بالإبرانية يماشى. وكان شايخاً كبيراً قالت له خديدة يا ابن عم اسمع من ابن أخي اللي هو ابن محمد صلى الله عليه وسلم فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى إلا حصلت فأخبره صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى جاء هو جاء شكله كذا وراح أرطني عن لقرأ ما أنا لقارئه وقفت وابتعه فقال له ورقة هذا النموذ الذي نزله الله على موسى فقال له ورقة يا ليتني فيها جذعاً يعني ليتني شاب قوي يا ليتني أكون حياً إذ يخرجك قوتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بأمر حرج أحسن في المستقبل قال أو مخرجية هم وعنا نجد أهل أريبي وأعمامي وناسي لما نفضلهم مصادق الأمين وقدرستوه عندي ودائع في يوم من الأيام حيتردوني قال نعم لم يأتي راجب القصر بمثل ما يجئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا المؤذرا يعني لو عشت لا يجرب أنا ضهير معك ومعاون ليك لأنك نبي من عند الله جل وعلا ثم لم ينشد ورقة أن توفي وفتر الوحي الوحي فترة الوحي الوحي اتأخر على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى حدث خطور للوحي يعيش ايام ما يجيش ان خطر الرسول صلى الله عليه وسلم برضو مهوش عارف ايه القصة ومهوش عارف ميه اللي حصل وميه اللي جاله وميه اللي غطه كذا مرة وقال اخرى فاخذ يمشي وعاوز برضو يمشي يشوف يعني ينظر في السماء كده يشوف اللي بيحصل ادارته ده من كتر خوفه أن يكون قد مسه الايه الشيطان أو السحر أو الجن ان هو هيتردد من فوق الايه عاوز يتردد من فوق الجبل يعني يعني يعني عاوز حل للموضوع ده والا من نفسه من فوق الجبل الان اصلا من فوق الناس بقى في نص بقى انت لا لسه لغايه دلوقتي ده بينه وبين زوجته وورقه بينهم لسه لغايه دلوقتي هقولها هو دلوقتي جبريل هيجي له في مره من المرات بقى احنا هنصحى دلوقتي هيقول له انا جبريل وأنت محمد رسوله هيعرفه بقى القصه كلها ويبتدي بقى يتتابع على النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن حجر وكان ذلك انقطاع الوحي اياما ليذهب ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده من الروح وليحصل له التشوف إلى العود شوف هنا الهدف ايه ان الخوف اللي كان عنده ده يروح ما هو لما لو جل مرة ولا مرة ممكن ي يعني يبتعد الوحي لا من نتكلم دوت عن الوحي الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه الوحي فيتقصد من شدة العرق في اليوم شديد البر ويسمعون الصحابة دويا كدويا إيه من عملية مستحقة ده داء حياة أخرى يعني حياة منائقية من البشرية اللائكية تخرج من اللائكية البشرية ده موضوع كبير ثاني خالص محدش فينا يقدر يتحملها ولذلك كان هذا الإعداد عشان كده ربنا هياه لتقبل الوحي هنتكلم عن الوقت على أنواع الوحي الذي كان في النبي صلى الله عليه وسلم لما الرسول قعد على الدبا ويأتي الوحي عليه الدبا تبرد من ثقل إنه سنلقي عليك إيه أولا تخيلا مش حاجة سهلة أبدا ولذلك قال لك يستريح شوية وليتشوّق إلى العود إلى الوحي عزه يعرف إيه الحكاية ومين ده وإقرأ ما أنا بقارئ إقرأ باسم ربك الذي خلق لقيت برضه بالدرس إيه في ذهن ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وهكذا فلما تقلص ظلال الحيرة وثبتت أعلام الحقيقة وعرف صلى الله عليه وسلم أنه أضحى نبيا لله الكبير المتعال وأن جاءه سفير الوحي له ينقل وليه خبر السماء وصار تشوفه وارتقابه لمجيء الوحي سببا في ثباته باحتمال عارسين الفرق بين بالمرة الأولانية والفطور الوحي وانتظار المرة الثانية هو إيه؟ المرة الأولى ما أعرفش فجاء الوحي فجأة فأجي إيه فارح لدكتور جاملون جاملون جاملون جاملون جاملون المرة الثانية أنا مستني بقى زي الإنسان يكون منتظر إيه؟ واحد جاء له امتحان فجأة له بفر عندك امتحان في قلبه يدرق وواحد عارف الامتحان جاي مثلا ايه يعني كمان اسبوعين هيجي لك امتحان كمان ثلاث تيام هيجي امتحان او متهيئ بيذاكر او منتظر هذا السلام هذا ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم اصبح منتظرا للموعث او الوقت الذي اتيه فيه الوحد رواه البخاري وعن جابر بن عبد الله يقول صلى الله عليه وسلم بينما انا امشي اذ سمعت صوتا من السماء هي دي بقى الشهد بتاعنا فرفعت بطريه فالا الملك الذي جاءني بحراث جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه وغفت برضه فراجعته فقلت زملوني زملوني فأنذر الله عز وجل ببقى الآيات ثاني، يا أينوه المدسف ايه قم فأنذر خلاص بقى قصة بتاعت المرحلة الماضية دي كلها خلاص انتهت أنت مقبل على مرحلة ايه جديدة يا أيها المتسر أم فألم ولذلك هنا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في الأوائل ما نزل من الواحي أربعة سور، اقرأ باسم ربك الذي خلق وهذه السورة تدفعه إلى التعلم كلمة اقرأ تدعو إلى العلم وإن كانت هذه الأمة أم أمية لكن اقرأ يعني تعلم خذ في مرحلة جديدة مرحلة العلم والتعلم ثاني واحدة يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلة مرحلة التعب والصلاة قم الليل لا دبرحنا لا الليل إلا قليلة نصفه أو نقص أو منه قليلة أو زد عليه ورث القرآن ترتيل دي مرحلة التعلم يا أيها المدرس قم فايه فأنظر مرحلة التعب حرك والايه والسع في سبيل هذه الدعوة ونزل عليه فاتحة الكتاب التي فيها المنهج العملي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياه نعبد عبد وإياه كنا سعي العروضة وللتعالى الله وعلى والهداة دعوة إلى أن يهديه الله عز وجل السرّاطة المستقيم منها كل حب ماشين ذيك. بعد ذي الأربع حج سور نزلت في سورة العلق وهي دعوة إلى العلم وسورة المزمن دعواته إلى الطاعة وعلى رأسها الصلاة وسورة المدثر ودعوة إلى إيه التحضر في العمل في سبيل الدعوة ثم الفتحة وهي المنهج اللي إيه الذي ستكب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيه في دعوة. آخر حاجة نتكلم فيها قبل السؤال بتاعنا ايه أقسام الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أول حاجة قلناها قبل النبوة فشحناها إيه الرؤيا الصدق وهو ما يجوزه من السفل واربعين أجوزه من النور ثاني حاجة ما يلقيه الملك في روعه اللي هو الإهام في الحديث إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لم تموت حتى تستكمل رزقها ألا فتقوا الله وأجملوا في الصلب ولا يحمل أنكم استفقاء الرزق أن تصلبوا بمعصية الله فإنما عند الله لا نلول إلا بإيمان. أعرفين الحديث ده إن روح القدس نبت في روعي أن نبتا لم تموت حتى تكمل القهر ما فيش حد حيموت ما يصير. واحنا عارفين الملك في بطن الأرض وذكر الله ذي الرحم ملكا فيقول أي ربي أذكر أم أنسى؟ أشتين ام سعيد. فما الرزق? فما كذلك هو بطن. رزق والأجل. كل ده ما تفعل. ويطاردك رزقك كما يطاردك ايه? او لا رزق. <تصفيق> انت عادي في شغلان انا وعادي تستيبها. وعاودي انا معايا حتى تستيبها الله وانا نسبب لك ان هتفضل موجود فيه هتفضل شتغال فيها. هتفضل موجود فيها. هتفضل ما يا لك حد بقى مربوين ايه. طب كم حاجة بس سؤال قده بل أول حاجة الرؤية الصادقة ثاني حاجة ما يوطيه الملك في روعيني. ثالث حاجة أن يتمثل الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول ولي حصلت الحديث بتاع ايه قال ايه يا حتى ما ينور عليه سيدنا عمر دخل علي عبدالن عمر على أبيه دخل علينا رجل شديد بياض السياس شديد سواد الشعب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد حتى جلس للنبي صلى الله عليه وسلم فأسند رخبتين إلى رخبتين وضع كفتين على فخذين ثم قال يا محمد أخبرنا عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت قال صدق فعجبنا له يسأله ثم قال يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وقال فقال له صدق؟ فعجبنا له ويسأله ويصدقه. ثم قال له أخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله تعالى نقيا. فإن لم تكن صراخ. قال صدق؟ فعجبنا له ويسأله ويصدقه. ثم قال له أخبرني عن الساعة. قال مم مل مسؤول عنها؟ قال فأخبرني عن أمارتها قال أمارتها أن تجد الأمارت وإيه؟ وأن تجد السفادة الغراثة العادة رعاء الشاء ثم انطلق الرجل دمشي قلنا أقول لك فلبثت مليا يعني عدت كده سويا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتات معلمكم إيه؟ لنا رقم أربعة أن يأتيه في مثل صلصلة الجرس وكان أشد عليه صلصلة الجرس اللي هو يلبس به اللي هو الملك يلبس به عشان كده إنه هو واعد عليه يعني لو واعد على الأدب ده والملك بيلبس ذا حتى يحله تبرك الإيه تبرك منه وهذا وقع لهم مرتين لا وهذا وحتى إن لجبنا ولا تفصده عرقا في اليوم الشديد البرد في, في كذا في قصة في أسباب النزول يعني أسباب النزول بس دي, دي رعاه رأي العين حوالي هدواتي في سبب نزول حوليه تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان والإنساء للقربة وينهى عن السحشاء والمسورة والمجد شهد على قم خمسة اللي هي عن يرى الملكة فيه في صوراته الرسول صلى الله عليه وسلم قعد قدام النزول بتاعه وعد واحد من الصحابه اسمه عثمان بن مفهوم اسمه ايه؟ عثمان ابن مضار قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعثمان قفلا تجلس وكلمك تعال اعود عايز اكلمك فقال قلشه سمع موطاها صلى الله اعطى فاعد يكلمه وبينما هو يحدثه ان شمص بصره للسمع يعني انا اتكلم الشيخ خالد اهو شخال العميد وبعدين احنا في وسط الكلام عامش كده فضلت وقت نظر نظر يتعلق بالسماء ساعة ساعة يعني جزء ساعه يعني جزء من الزمن كبير ثم حرش راسه هكذا ثم أخذ ينغض راسه هكذا كأنه يستقيم ما يقاول يعني انت عامل كده جبتش خالص وعملت كده كل ده وراجل قاعد اثناء المطرناه ثم شقت بصره للسماء ساعة يعني خلاص الوقت كده مر ثم عاد فاستقبله ايه استقبله عثمان بالنظر فقال له رسمان يا رسول الله لقد رأيتك تفعل غدا شيئا لم أراك تفعله من قبل عمر ما شفتك بيتامك فقال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل كل ذل أنت شايفه دع أتاني جبريل أنا شايفه بكلمه وبسمع منه فأوحى إلي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعبد والإحترام والإيتاء بالقرب وينهى عن الفحشاء والمنكر والباقي يعذركم لعلكم تذكرون وأمرني أن أضعها في هذا النقطة الآن من, من السورة يقول عثمان فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا صلى الله عليه وسلم وعن ربي أعجب والوعاصر الوح يعني عاصر الوحد فهنا جل قم خمسة لا أن يرى الملك في صورته التي خلق عليها، فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحي، وهذا وضعه مرات عديدة على فكرة وذكرت أيضا من سورة البيت. النجم لوريس، ثم لنا فتدل فكانه رأى قل سين أن أوحى إلى عزينا. ولقد رأى نزدة الأخرى عند سدرة من ضربت عليه أيضاً ما أوحى الله رقم ستة ما أوحى الله إليه واجد السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة عليه طبعاً هو هنا في لما رق في ذكر الإيه المعراج ووصل ويوصل إلى السماء الإيه السالعة ثم أفرج الله عليه الصلاة في الأول كم كم صلاة فمنجد آل سيدن مين قال لا أرجع إلى ربك فسأله إيه إني قد عالجت المرض من قبلك وجربت بني إيه؟ إسرائيل وإن أهمك لا يتطلقون فرضي إلي ربي تسأله التخفير فرجع إلى ربي فنقض عنه إيه عشرة نزل ثاني إلي الكلام تلع نقض عشرة عشرة لحد أبقى خمسة فقال إطلع له ثاني قال له اطلع ثاني برضه أمتك مش هتقدر فقال إني قد استحييت من ربي فماذا النول دل على إني قد أضبيت فريضتي وخفتت عن عبادي وإن لك بهذه الخمسة بالخمسة هي خمسين خمسة في العدد لدينا خمسون بالإيه في الأخير آخر حجر خمسة وسبعة كلام الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبيض بلا وسط كما أكلم الله موسى المعمد كلام بقى بأن الله عز وجل هي مباشرة في شاهد عليها حوار ضار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين النواذلة أحد ورد الحديث الشريف يقول صلى الله عليه وسلم لما حديث سمعوه جميعا لما فرعت مما أمرني به ربي من أمر السماوات والأرض خلصت الأرض وخلصت مني من أمر السماوات والأرض ذا ويعني مهمة شديد الأم والدعوة إلى آخره خلوت إلى ربي فقلت يا ربي هوها رب باشر فقلت يا ربي لم يكن نبي قبلي إلا وكرمت لم يكن نبي قبلي إلا وكرمت اتخذت إبراهيم خليلة وكلمت موتا، وصخرت مع داود الجبال ولسليمان الريحة والشياطين. وأحييت الموت لعيسى فماذا عددت لي يا رب؟ شوفوا السؤال استعرض النبي صلى الله عليه وسلم عطاء الله عز وجل للأمجال السابقين وكل واحد منهم مختص في الحاج إبراهيم خليل الرحمة اتخلت إبراهيم خليل وكلمت موته تكليما وتنخرت مع داود الجبال يتسبح معاه ولسليمان الريح والشياطين وأحييت أنه سلمي أنا بقى يا رببي أنت مجاهد لي فماذا أعددت لي يا رب؟ فقال له الحق تبارك وتعالى حوار مباشرة يا محمد صلى الله عليه وسلم ألم أكن أعطيتك أفضل من ذلك كله؟ لن أجدك أكثر من كل ما أعطيته الأمداء الثلاثة يا محمد إنه لا يؤذك رسمي إلا وقد يؤذك معك صح ولا لا؟ فيه. وأنت اللي بيقول إيش؟ أن لا إله إلا الله وأشهد في الأداء خمس مرات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً في الإقامة خمس مرات كل يوم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا في التشهور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً يا محمد إنه لا يذلني إلا وخذني السماح بالضبط وقرن طاعته بطاعته وجعل طاعته عين طاعته واحد يا محمد صلى الله عليه وسلم لقد جعلت صدور أمتك أناجيل قرآنين يقرأونه ظاهرا وما أعطيتون أمة منها يا محمد لقد جعلت صدور أمتك كلمة الانجيل. الانجيل في اللغة يعني ايه؟ الصحف الذي كتب فيها كلمة انجيل يعني أحيطة أناجيل قرآنهم يقرؤونه ظاهرا وما أعطيتها أمة من قبل في أمة من الأمم كلها تحفظ كتابها ما فيش الأمة الوحيدة التي تحفظ كتابها في صدرها هي أمة الإسلام هي أمة القرآن الصُفْلَةُ خمس سنين، وزكَّت سنين وسبع سنين حفظ القرآن كله ولا يخطو فيه، صح ولا لا؟ كانوا مرة عملوا مؤتمر من مؤتمرات اللي بيعملوها مش عارف السلام والكلام الحين بتعرفهم دي؟ وجابوا شيخ كان ذا في الأوردة، جابوا شيخ من الأوردة، وجابوا كت من مساوته، وجابوا حفظ من له، أنا ذي لا من مستوى جابوا الحفظ راح فاتح ال- بس المود بتاعهم ولا الكتاب المحرر بتاعهم اصلا يقرا منه وجابوا الخفيف فاتح الاناجيل بالعثمه وما استره وقعد ايه يقرا منه وده ايه ده كبير كبار يعني وجاء الشيخ الأردني المعمم وإذا بيقرا يقرأ القرآن غيبا طول المود اللي لاحظته كانوا ايه يا محمد لقد جعلت بذور أمهاتك أنجيل قرآنيهم وما أعطيتُها أمدا من قبل أهل الوحدة <إن بيضارك> يا محمد لقد أعطيتك كنزا من كنوز عرش لا حول ولا قوة إلا بالله ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يعني لا يحل بينك وبين معصيتك ولا يقويك على الصاع إلا من اللي. إلا الله دشّه على هذه الأقسام التي أهل الوحدة. الى النبي صلى الله عليه يلا السؤال ذا كله يقفل ونذكري خمسة من الأبتال واحد وتاخذ الكتاب بس اللي ياخد الكتاب دي معندوش الكتاب فانا عايز تقدم الورا دي بقى الناس اللي وراء ليه لا الذين لا يعني مش عارف معايا ولا مش معايا ترفع ايديه كده في طقف كبسة لديك المغرسون وتذكر خمسكة لأقصان الوحي بشواهدها <تصفيق> بلا لا لا لأ عزيز. أنا ما عندك فراجع كتير هم هم رويدوا وريدوا ومان ما يستعني تهم مراجع انت بص كده كده حتى هتفقي جايز الأفضل على فكرة هنبدأ نطلب القرص من المحاضرات القادمة والقرص كلها لتقدم ليكو هقولنا ثلاث قرص في السنة هناك جائزة قيمة لأفضل بحث البحث بنرى نقول وأفضل البحث جائزة قيمة كل مرة. ف... لسه لا كل أنا حلوق مثلاً أنا مرة شوية أنا أخذ مثلاً مظاهر الإسهاب أو الأذن اللي طال الله وصل الله نتكلم عنه ممكن نتكلم عن كذا حنا بس وقتها أتهر لوقعي لسه محددش للبحث هذا أنا أقصر بقى أقصر صباحا نستمعين حاجة واحدة واحدة احنا قلنا ايه؟ عشان مشهدوا عليه غلطوه عشان حد ثاني ياخد الله الرؤية الصادر الرؤية الصادر لايه من فتن الله ايه؟ أنا كمان؟ الملك في صورته في صورة البشر في البشر حديث اللي هو إطلاع على إيمان والإحسنة محدش يقول لها هنبدأ ها ده ال 30 كلمه الله كلامه بلا ولا وحده <تصفيق> ان يرجع علي على الروحه من الحديث الناس ان روح على طول ايه نفسها تروعي ان نفس لن تموت حتى تستنبل بالشواهد ولا بلاش بلاش الشواهد بلاش الشواهد انا خاطر الروح اللي <تصفيق> بارك الله فيك حاجه حاجه مشكله ما شاء الله مبروك يعني من الناس تقول هو كله لكن هنا الناس مجلس قالوا من هنا مجلس من مجلس مرة معها بس يعني نظرة تعتبر يعني نظرة تعتبر كانوا تعليماً الأكل على لا لا دا دا دا دا ربنا خلصة. خلصة. لا لا يساعلان يا بني منا الله فيك كل انت ولمات في حاجة لهذه الدورة حاجة ناهم لأن الحضرة من دي هي الحضار وحضرهم حضرة ديان الزبط ومشاهد الحضار للأملاد وجايب شوائد وغيرنا حياة جيدة جدا مشاهدنا بشكل ولان فيكم أو في كلنا فيكم جميعا. خير كثير. جزى الله خيرا لكن وبعدها اتحرق المخالف بالحديث هذا مؤثر مرتوف بها العاملات القضرية لأهواتف رأس عبد المعامر فهواتف عبد المعامر أنا في القضر أم أبناء مثلني فريق منهم ولو أبناء بأسلنا ناعا من يتخفونها منهم بسهدوا القضر لا أتقال وليس بقى ومثلت هو الحديث بقى الله الأثناء ودي على طول المحاضر السراحين نعم في كرنهات الحمد للأسماء سن الكرنين والمحاضرة مع بعض الابط نبين علي النشاط، الابط يارا علي الشامي طبعا, طبعا. الكلنهات مهمة جدا عشان لم تحمد إذن الله الابط نبين حمد حافظ طبعا but then